يا قدير يا من له ما يشاء يا قدير يا من له ما يشاء لا شبيه له ولا شرق قد تسامى عرش القدير جلالاً قد تسامى عرش القدير جلالاً حوله محفة الملائك حوله محفة الملائك تتلو أحسن الذكر كي يعمى الرضا حوله محفة الملائك Gai من دعاء هم عبيد لربهم أوفياء هم جنود المهيمن المتعالي هم جنود المهيمن ركعًا سجداً قيامًا قعودًا ركعًا سجداً قيامًا قعودًا من دوالي تسبيح.